خرجاه في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عمته ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و أ ل ف ا ظ الحديث م خ ت ل ف ة ومعناها متقارب وفي بعض أ ل ف ا ظ ه من أ ح د ث في ديننا ما ليس فيه فهو رد وهذا الحديث أ ص ل عظيم من أ ص و ل الإسلام وهو كالميزان ل ل أ ع م ا ل في ظاهرها كما أ ن حديث ا ل أ ع م ا ل بالنيات ميزان ل ل أ ع م ا ل في باطنها فكما أ ن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه امر الله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من أ ح د ث في الدين ما لم ياذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء و س ي أ ت ي حديث العرباض بن س ا ر ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي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 وخير الهدي هدي محمد وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وسنؤخر ونتكلمها وردها ليس هنا ذكر حديث العرباض المشار إليه هنا على التي ليس عليها أمر الشارع الكلام المحدثات الأعمال التي عليها فهذا الحديث على إلى إليه على حديث يدل بمنطوقه على أ ن كل عمل ليس عليه, أمر الشارع ليس عليه امر الشارع فهو مردود ويدل بمفهومه على أ ن كل عمل عليه أ م ر ه فهو غير مردود والمراد ب أ م ر ه ها هنا دينه وشرعه كالمراد بقوله في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس في أحدث من منه فالمعنى إ ذ ن أ ن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود وقوله ليس عليه أ م ر ن ا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن أ ع م ا ل العاملين كلهم ينبغي أ ن تكون تحت أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة وتكون أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة ح ا ك م ة عليها ب أ م ر ه ا ونهيها فمن كان عبادات م أحكام موافقا م ل الشرع لها ه فهو جاريا تحت ق و ومن ل ك ن عن خارجا ر ذلك فهو م و و د ل ل أ ع ع م قسمان ا ا ا ب د ومعاملات ف أ م ا العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله, عن حكم الله ورسوله ب ا ل ك ل ي ة فهو مردود على عامله وعامله يدخل تحت قوله أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فمن تقرب إ ل ى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله ق ر ب ة إ ل ى الله فعمله باطل مردود عليه وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا وهذا كمن تقرب إ ل ى الله تعالى بسماع الملاهي أ و بالرقص أ و بكشف ا ل ر أ س في غير ا ل إ ح ر ا م وما من م ا أشبه ذلك ل ح د ث ا التي ت لم ي ش ر ع ا ل ل ورسوله التقرب بها بالكلية ه بها وليس ما كان ق ر ب ة في ع ب ا د ة يكون ق ر ب ة في غيرها مطلقا فقد ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس ف س أ ل عنه فقيل إ ن ه نذر أ ن يقوم ولا يستظل ق ع د ولا ي و أ ن يصوم ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يقعد ويستظل و أ ن يتم صومه فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس ق ر ب ة يوفى بنذرهما وقد روي أ ن ذلك كان في يوم جمعه ة خطبة عند سماع خطبة النبي ا صلى ل ل عند ل وسلم وهو على ل ي ه وهو م ا ب ر فنذر أن يقوم ي ق ولا ع ولا ي سماع ت ظ ل دام النبي صلى الله صلى ل وسلم ي ي ه خ ط ب إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ق ر ب ة توفى بنذره مع أ ن القيام ع ب ا د ة في مواضع أ خ ر ك ا ل ص ل ا ة و ا ل أ ذ ا ن والدعاء ب ع ر ف ة والبروز للشمس ق ر ب ة للمحرم فدل على أ ن ه ليس كل ما كان ق ر ب ة في موطن يكون ق ر ب ة في كل المواطن وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعه ة في م و ا ض ع ا بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد وكذلك يوم أو كمن صلى من نهي تقرب في وقت و نهي أ مواضعها ا من عمل عملا م أصله ش ر ع وقربة ثم م أدخل فيه ما ليس أخل مخالف فيه ي بمشروع بمشروع أو أ فهذا ا ل ل ش ر ي ة بقدر إ خ ل ل ا ب م أخل به او ادخاله ما ادخل فيه وهل يكون عمله من اصله مردودا عليه ام لا فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه فان في كان ما اخلى اجزاء العمل او شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة اخلى بالطهارة من كمن كمن بالركوع مع اخلى للصلاة القدرة عليها او كمن اخل بالركوع او بالسجود به شروطه او او او ب ا ل ط م أ ن ي ن ة فيهما فهذا عمله مردود عليه وعليه اعادته ان كان فرضا وان كان ما اخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند اخل للصلاة اصله المكتوبة يوجبها مردود يجعلها فهذا شرطا يقال وان كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته م ر د و د ة عليه بمعنى انها لا تكون ق ر ب ة ولا يثاب عليها او صام الليل مع النهار وواصل في صيامه وقد يبدل بعض ما يؤمر به في ا ل ع ب ا د ة بما هو منهي عنه كمن ستر عورته في ا ل ص ل ا ة بثوب محرم او ت و ض أ ل ل ص ل ا ة بماء مغصوب او صلى في ب ق ع ة غصب فهذا قد اختلف العلماء فيه هل عمله اصله انه مردود من أصله أو أنه غير مردود غير او و ت ب ر أ به ا ل ذ م ة من ع ه د ة الواجب و أ ك ث ر الفقهاء على أ ن ه ليس بمردود من أ ص ل ه وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أ ص ح ا ب الكلام يقال لهم ا ل ش م ر ي ة أ ص ح ا ب أ ب ي شمر أ ن ه م يقولون إ ن من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أ ن عليه إ ع ا د ة صلاته وقال ما سمعت ق وعبد ل قولهم نسأل الله ل ا ا أخبث من ا ف ي ة و ع الرحمن بن مهدي من أ ك ا ب ر فقهاء أ ه ل الحديث المطلعين على مقالات السلف وقد استنكر هذا القول وجعله ب د ع ة فدل على أ ن ه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل من في ويشبه عن بإعادة أحد هذا هذا الحج بمال حرام وقد ورد في حديث أ ن ه مردود على صاحبه ولكنه حديث لا يثبت وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم ل ام وقريب ن ذ لا ك كالسارق فأكثر الذبح لا الذبح العلماء ا بآلة له ل ذبح محرمة من أو يجوز و ق إ ن ه تباح ا ل ذ ب ي ح ة بذلك ومنهم من قال هي م ح ر م ة وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد لكن القول بالتحريم فيه أ ش ه ر و أ ظ ه ر ل أ ن ه منهي عنه بعينه ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أ ن يكون النهي بمعنى يختص بالعبادة يختص فيبطلها وبين ان لا يكون مختصا بها فلا يبطلها ف ا ل ص ل ا ة ب ا ل ن ج ا س ة او بغير ط ه ا ر ة او بغير س ت ا ر ة او الى غير ا ل ق ب ل ة يبطلها لاختصاص النهي ب ا ل ص ل ا ة بخلاف ا ل ص ل ا ة في الغصب ويشهد بخصوصه وهو جنس الأكل والشرب والجماع الصيام يبطله نهي لهذا عنه فيه لا الا الاكل ان ارتكاب ما جنس بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب و ا ل غ ي ب ة عند الجمهور وكذلك وهو ولا والسرقة وشرب وكذلك كالقتل الاعتكاف الحج لا يبطله إلا الإحرام الجماع يبطله لا بالإحرام المحرمات الخمر يبطل ما ما إنما بما نهي في يختص نهي عنه عنه من فيه بخصوصه وهو الجماع و إ ن م ا يبطل بالسكر عندنا وعند ا ل أ ك ث ر ي ن لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله ه قوله على تعالى لا الصلاة وأنتم إن مواضع الاعتكاف التأويلين لا الصلاة المراد الصلاة كالحائض ولا يبطل أحد وأنتم تقربوا سكارا فصار في ي إن ر ب غ من ارتكاب الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء و إ ن خالف في ذلك ط ا ئ ف ة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك وحكي عن غيرهم أ ي ض ايضا وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما المعاملات فما كان منها كان ت غ ي ر ا ل ل أ و ع الشرعية تجعل حد الزنا عقوبة الزنا مالية وما أشبه ذلك أشبه حد فانه مردود من أ ص لا ه ل ينتقل به الملك ل أ ن هذا غير معهود في أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ويدل على ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي س أ ل ه إ ن ابني كان عسيفا على فلان ف ز ن ا ب ا م ر أ ت ه فافتديت منه ب م ئ ة شاه وخادم فقال النبي صلى الله صلى عليه وسلم ا ل م ئ ة شات والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائه وتغريب عام يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته او غير ذلك فهذا العقد هل هو مردود ب ا ل ك ل ي ة لا ينتقل به الملك ام لا هذا فيه انه انه بعضها انه يفيده وذلك الموضع اضطرب الناس اضطرابا كثيرا الصور لا الملك فحصل مردود ورد بعض قد يفيد الاضطراب فيه بسبب في وفي فيه ذلك و ا ل أ ق ر ب إ ن شاء الله تعالى أ ن ه إ ن كان النهي عنه لحق لله عز وجل ف إ ن ه لا يفيد الملك بالكليه ة ونعني بكون الحق ل ل أنه لا يسقط برضى المتعاقدين عليه وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين فإنه فإن عليه برضاه به فإنه يقف على رضاه به لا لحق على لزم العقد واستمر الملك واستمر يسقط آدمي بحيث يسقط يقف رضي برضى وان كان النهي ذ ي يلحقه يعتبر بالكلية في الضرر لا كالزوجة والعبد الطلاق والعتاق فلا ولا رضاه برضاه عبرة بسخطه و كان ا ن ل رفقا بالمنهي خ ا ص ة لما يلحقه من ا ل م ش ق ة فخالف وارتكب ا ل م ش ق ة لم يبطل بذلك عمله فاما الاول فله صور ك ث ي ر ة منها نكاح من يحرم نكاحه إ م ا لعينه كالمحرمات على ا ل ت أ ب ي د بسبب أ و نسب أ و للجمع أ و لفوات الشرط لا يسقط بالتراضي ب إ س ق ا ط ه كنكاح ا ل م ع ت د ة و ا ل م ح ر م ة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة بين تزوجها وهي ح ب ل ا فرد النكاح لوقوعه في ا ل ع د ة ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك ويؤمر بردها وقد وسلم ومنها والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر يجوز يرده أمر أن من تمر الخمر ما مما التراضي النبي الله باع صاعة بصاعين لا صلى عليه نهي عن بيع بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه ونكاح أ م ا ا ا ل ث ي عديدة فله منها صور ن إ امراه ل ل و ي ن إنكاحها بإذنها لا له إلا يجوز ي ب غ إ ذ ن ه وقد رد النبي ا صلى ل ل ع ثيب نكاح زوجها أ ب وهي ا و ه ك ا ر ه ا وروي عنه أ ن ه خير ا م ر أ ة زوجت بغير إ ذ ن ه ا وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة ر وقد ا ا ي ت ن عن أحمد و ذهب ط ا ئ ف ة من العلماء إ ل ى أ ن من تصرف لغيره في ماله بغير إ ذ ن ه لم يكن تصرفه باطلا من أصله بل يقف على يقف إ ج اصله ز أجازه جازة ت واستدلوا ه رده شرائه فإن في وإن بن للنبي الجعد عروة بحديث بطل ى ا ل ل عليه وسلم شاتين و إ ن م ا كان أ م ر ه بشراء ش ا ت و ا ح د ة ثم باع إ ح د ا ه م ا وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخص ذلك ا ل إ م ا م أ ح م د في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله ب إ ذ ن إ ذ ا خالف الاذن ومنها تصرف المريض في ماله تصرف أصله في المريض يقع أم يقف تصرفه في الثلثين على إ ج ا ز ة ا ل و ر ث ة فيه اختلاف مشهور للفقهاء والخلاف في مذهب أ ح م د وغيره وقد صح أن ان ل ب ي عليه صلى الله عليه وسلم رجلا ف ع إليه أن ر اعتق س ت ة مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم فدعا بهم ف ج ز أ ه م ث ل ا ث ة أ ج ز ا ء ف أ ع ت ق اثنين و أ ر ق أ ر ب ع ة وقال له قولا شديدا ولعل ا ل و ر ث ة لم ي ج ي ز عتق الجميع والله أ ع ل م ومنها بيع المدلس ونحوه ك ا ل م ص ر ا ت وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك وفي مشهور وذهب ورده والصحيح اختلاف في طائفة الحديث صحته أحمد كله مذهب أهل بطلانه الإمام إلى من أ ن ه يصح ويقف على إ ج ا ز ة من حصل له ظلم بذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه جعل مشتري المصراه ت بالخيار و أ ن جعل ل ل ر ك بالخيار ن ا إذا وهذا هبطوا السوق وهذا كله أنه أصله بعض مردود وقد يدل على أنه غير مردود من أصله وقد أورد على بعض من قال غير أورد من من بالبطلان حديث المصراه فلم يذكر عنه جوابا و أ م ا بيع الحاضر للبادي فمن صححه جعله من هذا القبيل ومن أ ب ط ل ه جعل الحق فيه ل أ ه ل البلد كلهم وهم غير منحصرين فلا يتصور إ س ق ا ط حقوقهم فصار كحق الله عز وجل ومنها لو يحرم بينهم باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم ك ا ل أ م وولدها فهل يقع باطلا مردودا أ م يقف على رضاهم بذلك ونص ق د روي أ النبي ل ى احمد ل ل عليه وسلم أمر برد هذا البيع ه هذا ونص أمر أ برد على أ ن ه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم منهم النخعي وعبيد الله بن الحسن العنبري إلى وعبيد بينهم بن منهم فعلى هذا يتوجه ان يصح ويقف على الرضا ومنها لو خص بعض اولاده بالعطيه دون بعض فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده أن يرده ولم يدل ذلك على أنه بن النعمان ولده يرده لما ولم بشير بالعطية يدل سعد ذلك الملك بذلك إلى الولد خص تصح وتقع مراعاه فان سوى بين الاولاد في ا ل ع ط ي ة او استرد ما اعطى الولد جاز وان مات ولم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد هي ميراث وحكي عن احمد نحوه وان ا ل ع ط ي ة تبطل والجمهور على انها لا تبطل وهل ل ل و ر ث ة الرجوع فيها ام لا فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض ف إ ن ه قد قيل إ نهي قد ن ه عنه لحق الزوج حيث كان يخشى عليه أ ن يعقبه فيه الندم ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه بل فعله وتجشم مشقته ف إ ن ه لا يحكم ببطلان ما أ ت ى به كمن صام في المرض أ و السفر أو واصل في الصيام في او اخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس او صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض او اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر او اتلف ولم يتيمم او صام الدهر ولم يفطر او قام الليل ولم ينم وكذلك القول وقيل اذا جمع الطلاق الثلاثة على جمع بتحريمه وقيل إ ن م ا نهي عن طلاق الحائض لحق ا ل م ر أ ة لما فيه من ا ل إ ض ر ا ر بها بتطويل العده ة ولو رضيت بذلك ل رضيت ت بأن أ س الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك فيه قولان مشهوران العلماء والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك فإن قيل إن التحريم فهل يزول بذلك يزول بذلك قيل لحق الزوج بعوض ومذهب في فيه فإن فيه تحريمه أنه من إن خاصة ف إ ذ ا أ ق د م عليه فقد أ س ق ط حقه فسقط و إ ن علل ب أ ن ه لحق ا ل م ر أ ة لم يمنع نفوذه ووقوعه أ ي ض ا ف إ ن رضا ا ل م ر أ ة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شردمة يسيرة من الروافض ونحوهم كما أن رضى الرقيق بالعتق غير معتبر ولو شرذمة من ونحوهم كما معتبر فيه يسيرة غير به سوى رضى تضرر أن ولكن إ ذ ا تضررت ا ل م ر أ ة بذلك وكان قد بقي شيء من طلاقها أ م ر الزوج بارتجاعها كما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ا بارتجاع ن عمر زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا لما وقع منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بينونتها منه ن ا ش ئ ة عن طلاق محرم وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إ ب ا ن ت ه ا على هذا الوجه وقد روي عن ابن الزبير عن ابن عمر ن ابن ع أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا وهذا مما تفرد به أ ب و الزبير عن أ ص ح ا ب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع وانس أ ن س و ب ي ي ر ن وقد ط ا و ويونس وعبد س جبير بن انكر ا ئ م ة العلماء هذه ا ل ل ف ظ ة على ابي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا انه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده فان في يقبل الجماعة رواية ابن عمره عن ما يدل على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه ا ل ط ل ق ة من وجوه ك ث ي ر ة وكان ابن عمر يقول لمن س أ ل ه عن الطلاق في الحيض إ ن كنت طلقت و ا ح د ة أ و اثنتين ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ي بذلك يعني بارتجاع ا ل م ر أ ة و إ ن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك ك م ر أ ت وفي ر و ا ي ة أ ب ي الزبير ز ي ا د ة أ خ ر ى لم يتابع عليها وهي قوله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا النبي إ ذ ا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أ ح ص و ا ل ع د ة ولم يذكر ذلك الرواة أحد من عن ابن عمر وإنما عن ابن روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أ ن ه كان يتلو هذه ا ل آ ي ة عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أ ن طلاق ابن عمر كان ثلاثا و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم ردها الطلاق في الحيض عليه يوقع في وروى ق د ابن ل ز ي أيضا ر م رواية عمار معاوية ا بن لهيعه د ن فلعل الزبير أب اعتقد هذا الحديث عن أ ب ي الزبير فقال عن جابر أ ن ابن عمر طلق ا م ر أ ت ه وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته صلى عليه وسلم و أ خ ط أ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرد بقوله ف إ ن ه ا ا م ر أ ت ه وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إ ل ا على تخدير وأصحاب العارفون الملازمون وروا أيوب أثقات الحفاظ ابن به عمر عليهم لم يختلف له فيه عن ابن سيرين قال مكثت عشرين س ن ة يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر طلق ا م ر أ ت ه ثلاثا وهي ح ا ض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت فحدثني أ ن ه س أ ل ابن عمر فحدثه أ ن ه طلقها واحده ة خ ر ج مسلم وفي ر و ا ي ة قال ابن سيرين فجعلت لا أ ع ر ف للحديث وجها ولا ج ه ا و افهمه ذ ا القبيل ولذلك كان نافع ي س أ ل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا او واحده ولما قدم نافع م ك ة ارسلوا اليه من مجلس عطاء ي س أ ل و ن ه عن ذلك لهذه الشبهه ة واستنكار لرواية ابن الثلاث ا سيرين ن يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم معتبرا يعرف غير واقع ان وأن هذا ا ل قال و ل ل وجه ه ق الامام ل إ أ ح م د في ر و ا ي ة أ ب ي الحارث وسئل ع م قال لا يقع الطلاق المحرم ل أ ن ه يخالف ما أ م ر به فقال هذا قول سوء رديء ثم ذكر ق ص ة ابن عمر و أ ن ه احتسب بطلاقه في الحيض وقال أبو عبيد الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع ا ل أ م ص ا ر حجازهم وتهامهم ويمينهم وشامهم وعراقهم ومصرهم مستندا إ ل ى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني ا ل أ ن د ل س ي حدثنا محمد بن بشار حدثنا حائض نحوه عبد الوهاب عبيد يعتد وبإسناده الثقفي عن بن عمر عن نافع عن ابن عن الوهاب الله الرجل يطلق امرأته وهي قال قال لا يعتد بها وبإسناده عن خلاس عمر عمر يطلق وهي في ف إ ن هذا ا ل أ ث ر قد سقطت من آ خ ر ه ل ف ظ ة وهي قال لا يعتد بتلك الحيضه ة كذلك ر و ا أبو أبي أيضا بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضا وقال هو غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب ومراد بن وكذا رواه وقال هو ومراد عمرى عن معين عن في السقفي يحيى يحدث إلا لم أ ن الحيضه التي طلق فيها لا تعتد بها ا ل م ر أ ة ق ر آ ن وهذا هو مراد خلاس وغيره وقد روي ذلك أ ي ض ا عن ج م ا ع ة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب فوهم ج م ا ع ة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا وهم حزم من سمينا ابن الطلاق في الحيض لا بعض عن أن في يقع وهذا سبب وهمهم و الحديث ل أعلم ل ه وهذا ا إ ن م ا رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له ث ل ا ث ة مساكن ف أ و ص ى بثلث ثلاث مساكن هل تجمع له في مسكن واحد فقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد حدثتني ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد خرجه مسلم ومراده أ ن تغيير و ص ي ة الموصي إ ل ى ما هو أ ح ب إ ل ى الله و أ ن ف ع جائز وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج وربما يستدل بعض من ذهب إ ل ى هذا بقوله تعالى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 و أ ر ق أ ر ب ع ه خرجه مسلم وذهب فقهاء الحديث إ ل ى هذا الحديث ل أ ن تكميل عتق العبد مهما أ م ك ن أ و ل ى من ت ش ق ي ص ه ولهذا شرعت ا ل س ر ا ي ة والسعايه ة إذا الشريكين أعتق أحد ن ص ب من عبد وقال صلى الله عليه وسلم عبد عليه وقال الله صلى في من ا عتق بعض عبد له هو عتيق ك ليس ه ل لله شريك واكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا وان و ص ي ة الموصي لا تجمع ويتبع لفظه الا المعنى بمقتضى وصية وذهب ص ي الموصي ة و ط ا ئ ف ة من الفقهاء في العتق الى كل انه يعتق من كل عبد ثلثة ويستسعون في الباقي واتباع ي في س س ت ع و ن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم م والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصى له في المساكن احق واولى الى ان للورثة له كلها ل نظر ضررا في في ي ه ع فيدفع عنهم هذا الضرر بجمع ا ل و ص ي ة في مسكن واحد ف إ ن الله قد شرط في ا ل و ص ي ة عدم المضاره بقوله تعالى غير مضار وصيه ة من ا ل ل ف من ض الله ر في وصيته كان ع م ه مردودا ع ي لمخالفته ما شرط الله في الوصية وقد ذهب طائفة من الفقهاء ما من طائفة في ذهب شرط وقد إ ل ى أ ن ه لو وصى له بثلث مساكنه كلها ثم تلف ثلثا المساكن وبقي منها ثلثا ن ه يعطى كله للموصى له وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وحكي عن أبي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه وبنوا خلافه ذلك طائفة أصحاب القاضي أصحابنا المساكن يعلى على المشتركة حنيفة في من من عن أن أبي أبي تقسم بين المشتركين فيها ق س م ة إ ج ب ا ر كما هو قول مالك وظاهر كلام ابن أ ب ي موسى من أ ص ح ا ب ن ا والمشهور عند أ ص ح ا ب ن ا أن أبي تأول أن أحد المساكن حنيفة الفريقين من المتعددة لا إجبار والشافعي المالكية القاسم المذكورة هذا الحديث الورثة قول على تقسم قسمة فتي بعض وقد وهو في أو الموصى لهم طلب ق س م ة المساكن وكانت م ت ق ا ر ب ة بحيث يضم بعضها الى بعض في ا ل ق س م ة فانه يجاب الى قسمتها على قولهم م مخالف وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهر والله للظاهر ل بعيد ع